كفروا فطُبِع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإي يقولون تسمع لقولهم كأنهم خشوم مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ولأرض ولكن المنافقين لا يفقهون yolunlar irrajnana il Medinet la yuxrjan la azminha lazal العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا Amalıkom ve oğullarınıza Allah'ın hakkı yoktur. O مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إلى Jalın, kıyın. Fa al cidda ve akın, min al cālhiin. Ve yuxir Allah nefsini da jājel